السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ أساكم بخير. سامحون على التأخير اليوم. طيب نستأنذنكم شيخنا بالبدء. هل نبدأ شيخنا؟ صوت واضح الصوت يا عبد الله الصوت الصوت عندك وايد متقطع شوف ال... كيف أحين زين يلا أبدأ أحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسنادكم المتصل إلى إلى علم الإيجي عليه رحمة الله قال في كتابه جامع البيان في تفسير القرآن ألم تر إلى الذي حاج جادل تعجيب من حماقه نمرود نعم شيخ محمد قرأ الحواشي محمد الحواشي إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أي لأن آتاه يعني بطر الملك حمله على ذلك بطر الملك حمله على ذلك إذ قال إبراهيم ظرف لحاج ربي الذي يحيي ويميت أي الدليل على وجود حدوث الأشياء بعد بعد عدمها وعدمها بعد وجودها فإنه يدل على وجود فاعل مختار قال الذي حاج أنا أحيي واميت بالعفو عن القتل والقتل أو قاله عنادا مكابرة وأوهم أنه الفاعل لذلك وهذا القول أظهر قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب أي إذا كنت كما ادعيت من, من الإماتذ والإحياء فمن هذا صفته هو المتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخين الكواكب وحرك وحركاتها وهذه الكواكب تبدو كل يوم من المشرق فإذا كنت إلها تحي وتمد فاتي بها من المغرب نعم يعلّم. يعلم بطلان يعلم بطلان الاول او يعلم بطلان الاول فتامل وذكر من فضل طبوهه الذي كفر اخرس في هذا المقام وصار مبهوتا المغلوبه نعم والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالتباع باتباع عن الحق بلاتباع عن حق قيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو كالذي مر على قرية الأول في قوة قولي أرأيت مثل الذي حاج فعطف عليه بقول أو كالذي وقيل الكاف مزيده والمار عزير أو الخضر أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس او بيت المقدس حين خربه بوخت نصر نعم بوخت نصر نعم وهي نصر على عروشها ساقطة على سقوفها أي خرط سقوفها ثم تهدمت حيطانها أو من خوى إذا خلا أو خالد من سلامة عروشها خالد مع سلامة عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها استبعادا لتعميرها بعد شدة خرابها والضير أن المراد أن به أهل, أهل القرية فيكون استعظاما لإحيائها فأماته الله مئة عام أي فألبثه وميت مئة عام أراه آيه في أو أراه ايه في نفسي ثم بعثه بالاحياء قال الله له بواسطه من ال... نعم الله نفسي الله عليكم اراه في نفسه ثم بعثه بالاحياء قال الله له بواسطه ملك او بلا واسطه او كم لبث ملك نعم قال الله له بواسطه ملك أو بلا واسطه كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم كقول الضان قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك ذكر ان معه عنبا وتينا وعصيرا في الطعام والشراب الأخير ثم لم تسن لم يتغير للعنب ولا التين تعنفا ولا العصير استحلال تعفنا لم يتغير للعنب والتين تعفنا ولا العصير استحال هكذا أفرد استحال أفرد الضمير لأنهما كجنس واحد وانظر إلى حمادك كيف تفتتت عظامه حتى تعلم مكثك مئة سنة ولنجعلك آية للناس أي وفعلنا ذلك نجعلك وقيل عطف على مقدر أي فعلنا ذلك ليزداد بصيرتك ولنجعلك قيل كان هو اسود الشعر وبنو, وبنو بنيه الشيب شي هكذا شيب شيبنا شيب وانظر الى وانظر إلى العظام عظام الحمار كيف ننشزها نحييها أو نرفعها أو نرفعها فنر فنركب بعضها على بعض والجملة حال من العظام وكيف منصوب بننش بننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين لهما أشكلا عليه قيل تقدر لما تبين لما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ففاعل تبين يفسره ما بعده ايسر العلم أو أيسار العلم عينيا بعد ما كان غيبيا وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف دحي الموت ذكروا لسؤاله اسبابا منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي يحيوه أحب أن يترقى من علم اليقين إلى علم اليقين ومنها أنه رأى جيفة إلى عين اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين ومنها أنه رأى جيفة أكلت السبع والطيور فسال قال الله او لم تؤمن باني قادر على الإحياء قال له ذلك ليجيب بما اجاب فيعلم الناس غرضه اي اتنكر ولم تؤمن لله هكذا قال بلا قال بلا امنت ولكن ولكن سالت ليطمئن قلبي بالمعاينه قال فقد اربعه من الطير اختلفوا, فيما اختلفوا في انها ماهي قيل غرنوق وطاوس وديك وحمامه فصرهن اليك اي قطعهن منظمات منظمات اليك اي او اضممهن اليك لتعرف شانها لئلا تلتبس عليك بعد الاحياء نعم صرنا صر الشيء يعني قطعته وفصلته ثم جعل على كل جبل من الجبال الذي بحضرتك وكان اربعه او سبعه منهن جزءا تقديرها المعنى الثاني فصرهن وجزئهن ثم جعل الى اخره ثم ادعوهن قال قل تعال تعالين ياتينك سعيا ساعيات المسرعات أمر بخلط ريشها ولحومها ففعل وأمسك رؤوسها ثم دعاهن فجعلت اجزاء فجعلت يطير بعضها ببعض حتى اتصل ثم شرع الى رؤوسهن واعلم ان الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم في تدبيره قال مثل الذين ينفقون amوالهم في سبيل الله في طاعته او الجهاد او هو او هو والحج ماتلو نعم نعم ما نعم فلم ذكرت السطين وهم ادله دليل على البعث ما بعد يوم البعسي ما به يوم يدل على من كمثل حبة حثن على الخير بعد ادله بعد التوحيد وتقديره مثل نفاقتهم كمثلي أو مث او مثالهم كمثلي بذر أو لا أدري باذ باذري حبة باذر حبة إن الله يلب أم بد السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أن يخرج منها او يخرج منها ساق له بعد بعد ساق له سبع سبع شعب هكذا سبع شعب أن يقرج منها ساق له سبع شعب لكل منها سنبلة منها مئة حبة وهذا تمثيل لا لا يجب لا يجب وجوده نعم يقول مئة حبة يقول وهذا العيض يوجد في الزرة من الوجيز الزرة والله يضاعف تلك المضاعفة أو على تلك المضاعفة ويزيد عليها لمن يشاء بحسب الإخلاص نعم أيوة في الذرة نعم لو بالذرة يعني. لمن يشاء بحسب الإخلاص والله واسع لا يضيق عليه الانفاق عليم بقدر الانفاق ونياتهم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يدعون ما انفقوا منهم ولا أذانا بقول ولا بفعل على من أعطوه نعم ولما لا يرى مضاعفه الانفاق لمن يشاء نوع لمن يشاء فقال الذين اموالهم ولا اذن لا يفعلون مع من احسن اليه مكروها ثم للالتفات بين انفاق وتر وترك المن والاذى نعم للتفاوت, الشيء. للتفاوت؟ نعم شاء الله. ثم للتفاوت بين انفاق وترك المن والاذى نعم ولكن يقول لك ان يكون المسلمين يقولون ان يكون المسلمين يقولون ان ان يكون المسلمين يقولون ان يكون المسلمين يقولون ان يكون المسلمين الخبري في <تصفيق> الخبري الخبر نعم ان المبتدا منصوب لانه شرطي ابهم ذلك ولم يفعلوا ففئ فعلوا ولا خوف عليهم من اهوال من اهوال القيامه ولا هم يحزنون على ما فات منهم قول معروف كرام حسن ورد جميل وما غفره عن عن ظلم أو تجاوز عن استطاله السائل خير من صدقة يتبعها أذن والله غني عن انفاق كل منفق حليم لا يعجل ولا لا يعجل في العقوبه يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا ثواب ثواب صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله اي كيد طال المنافق الذي ينفق نعم لا يعجل, لا يعجل في العقوبة ماشي الله صدقاتكم نصح المؤمن حيئاناية وحسن بأنواع من العبارات الرضيعات عند تلك الخصلة الرضيعية والفعلة القديمة التي من الرجيز والحشيات الثانية يقول الطالب المنافق يقول على هذا التفسير الكف في موضوع المفهوم المطلق على حذف المضاف إلى جاد أن تكون يكون حالا من حالا من فاعل لا تبتلى بلا حذف منه. رئاءً, رئاء الناس نصب المفعول له أي كمن يتصدق لأجل مدحة الناس أو مدحه الناس وشهراته بالصفات الجميلة مظهرا أنه يريد وجه الله نعم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثاله أي مثل المرائي أو مثال من أتبع إنفاقه ومن أو أذا كمثل مثل صفوين حجر أملس أو حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مضر كبير كبير القطر فتركه صلدا أملس نقيا من التراب ك... نعم نعم صفوين حجر أملس نعم كمثل صفوان حاجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مضر كبير القطر فتركه صلدا أملس نقيا من التراب كذلك أعمال المرائنة تضمحل عند الله وإن ظهرهم أعمال مما يرى الناس ك لا يقدرون الضمير للذين ينفق باعتبار المعنى بأنهم فإنهم كثيرون على شيء مما كسبوا لا ينتفعون بما فعلوا والله لا يهدي القوم الكافرين الخير وفيه ايماء إلى أن الرياء من صفة الكفار فعلى المؤمن أن يحذر عنها يا الله ومثل الذين ينفقون أموالهم وَمَثَلُ الَّذِي يُنفِقُنَ أموالَهُم بَطِغَاءً مَرْضَىٰ اللَّهِ يُتَثْبِيَت مِنْ أَنفُسِهِمْ تَصْدِيقًا وَتَلْقَونَ مِن أَصْلِ أَنفُسِهِمْ أَنَّ اللَّهَ سَيَجْزِيَهُمْ أَوْ سَيُجْزِيَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُثْبِتُونَ هَكَذَا أَيْنَ يَضْعُونَ صَدَقَاتُهُمْ كَمَثَلِ جَنْجِم صدقاتهم نعم سمير أين يضعون صدقاتهم كمثال كمثل جنة أي مثل مثلهم في الزكاة كمثل بستان نعم زكاء نعم مثل حبيب مثلاً حبيب حياة جنتي في أننا فقده أننا فقده كثرت أو قلت نكية كما أن الجنة تضعف ومضاعف ثمها طريق قوي المطر او ضعفه فلاحظ الشرو في ما بين المفردات وفلزمنا حذف في الكلام او تشبيه خيل فتح الجنه بكونها زاكيه لو جه كيف كانت الحال لاحنا الى تقدير المضاف اي مثل هؤلاء كما لجنه من برغوة بموضع مرتفع زاد بن عباس رضي الله عنهما مضحك فيها الأنهار أصابها وابل المطر شديد فاتت أعقد أكلها ثمرت ثمرتها ضعفين او ثمرتها ضعفين نعم ثمرتها ضعفين بالنسبة إلى غيرها من من البساتين طبعا هناك هناك يعني رواية أخرى أكلها بسكون كاف ضعفين بالنسبة إلى غيرها من البساتين فإن لم يصبها وابل فطل أي فيصيبها فيصيبها طل وهو المطر الصغير القطر يعني نفقاتهم زاكية عند الله وإن كانت تتفاوت بسبب كما ان الجنة تثمر ما هذا تثمر تثمر قل المطر هكذا أو كثر, أو كثر. آه يعني هنا توضيح تثمر اي قل المطر أو كثر أو يضع ثواب صدقاتهم قلت النفقة أو كثرت والله بما تعملون بصير تحذير عن الرياء وترغيب في الإخلاص أيود الهمزة للإنكار أحدكم أن تكون له جنة من نخيل أعناب تجري من تحتها الأنهار لو فيها من كل الثمرات هما لما كان أشرف وأنفع الأشجار هكذا هما هما لم لما كان أشرف وأنفع الأشجار جعل الجنة منهما تغليبا لهما ثم ذكر سائر الأشجار ليدل على التغليب نعم في حاشيه الكبر كبر السن فإن الفقر في أصعب والواو للحال تقديره قد بتقدير قد نعم وله ذرية ضعفاء صغار ونسوان فأصاب اعصار ريح عاصف فيه نار فاحترقت فصار احوج ما كان إليها هكذا فصار احوج ما كان إليها عند الشيخوخة وكثرة ضعاف الأولاد والمثل لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم نقص على عقبيه فعمل آخر عمره بالمعاصي حتى اغرق أعماله أو للمنافق والمرائي فإنهم إذا ماتوا واحتاجوا غاية الاحتجاج إلى أعمالهم فقدروها أو فقدروها لا أدري ففقدوها هكذا أي نعم فقدوها بمره فقدوها بمره من الفقد كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لكي تتفكروا فتعتبروا نعم يتعين. نعم فالمثل <تصفيق> السادس يقول من أو يقول هذا من قرع العسل مرور النباحث دائما وذكرى صلى الله واحسن اليكم مبارك الله فيكم يا شيخ الكرام وشكرا شكرا شكرا كثيرا جدا بهذه التعليقات وهذه التصحيحات بارك الله فيكم شيخنا بارك الله فيكم نقف إلى هنا ونستجيزكم مما قرأنا نعم شيخنا نتوقف إلى هذا المكان يا أيها الذين أموا انفقوا نطلب منكم الإجازة بما قرأنا خاصة وعامه عبد الله تكلم الشيف عبد الله سكرت الصوت <تصفيق> ولكن وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم الموعد الله هذا نلتقيكم غدا هذا الله تعالى في الموعد هذا الموعد لاستكمال هذا بارك الله فيكم الموعد الله والسلام عليكم سيكون الله وبركاته